وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لن ندعو من دونه اله قلنا اذا شططا هَؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن ظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 وََحْسَبُهُمْ أَقاظَو وَهُم رُقُود وَنُقَلِّبُهُ ذاتَ اليَمين وَذا تَ الشمَالِ وَكَلْلبُهُم باسِق ذِرَعَيْهِ بالِالوصِيد لَِ الطَّعَتَ عَلَيهِمْ لََّيتَ مِنْهُم فِرَارَ وَلَمُ لِئتَمِنْهُم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 فَالَْظُر أَُّهَا أَزْكَ طَعَامًا فَلْيَأتِكُمْ بِِزقِم مِنهُليَتَلَ الطَّف وَلَا يُشْعرًاَّ بِكُمْ أَ أحدَدَا إنِهُم إ إن يَظهَروا عَلَيكُمْ يَْجُمُوكُم أَو يُعيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِم وَلَ تُفِْحُ إذًا أَبَداَا وَكَذَلِكَ أَعثَرنَا عَلَيهِمْ لِعلَمُوا أََّ وَعْدَى اللهَّهِ حَُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأََّ السَّاعَةَ لَا رَيبَ فِيهَا إِذِييَتَنَا زَعونَ بَيْنَهُم أَمْرَهُم فَقالَاُ بنُوا عَلَيهِم بُنْيَانَ رَبُّهُمْ أَلَمُ بِهِمْ.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 وَطلُ م أُحي إلَكَ مِنْ كتابِ رَبّكَ لا مُبَدّ لِلكماتاتِهِ وَلَ تَجد مِن دونُهِ مُلتتحدَا وَصِْر نَفْسَك مَعََّ بينَ يدَعونَ رَبّهُ بالِالغداتِ والعَشيّ يريدونَ وَجهه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 يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ فِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ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 وَضْرِبِ لَهُم مثَلَ الحياتةِ الدُّنْياكَمَاِ إن أَنزَلناهُ مِن السَّمِ فَخْتَ لَ قَابِهِ نَبُ الْ الأأَرضِ فَأَصبحَْاشمَا فَأَصْحَهشيمًا تَذْرُوهُر الريااح وَكَانَ اللهَّهُ عَ كُلِّ شَيءٍ مُقتَدِرااق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 وَماَا مَنَعََّ سَأي يُؤْمِنُوا إِذْج أَهُُ الْهُدَ وَويَسْتَوْفُِ رَبَّّهُ إللاا إِللاا أَن تَأتِييَهُم سُنَّةُ الْ الأوَّلينَ أَوْ يَأتَهُ العذاابُ قُبُل وَم نُرسِل الْمُررسَلينَ إِللاا مُبَّرينَ وَمُذِرين.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 لََّ جاوزَا قَالَ لِفَتاه آاتِناَا غَدَاأَناَا لَقدَد لَقنَا مِن سَفرنَا هذا نَ صبَاء قَاأَرَأيتَ إذْ أَوينَا إلى الصَّخْرَةِ فَإِنّ نَنسيتُ الحوتَ وَماَا أَ سَانِيه إلا الشَّيطانوا أن أذكُرَ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 قال فإني اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقوا حتى إذا ركبوا في السفينة خرقها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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد مِنْ دونهما قوما لا يكادون يَفْقَهُونَ قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا؟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 أُلائِكَ الذينَ كثَوا بآياتِ رَبّهِم وَلِقائِهِ فَحَبِقَتْ أأَعْمالُهُم فَحَبِقَتْ أَعْمالُهُم فَلا نُقيم لَهُ يَمَ القياامَةِ وَزْنَا ذَلِكَ جَزاءُهُم جَهَنَّمُ بِمَا كَثَروا وَاتَّخَذُ آياتِ وَرسُله زُوى.